ادنا ل ص ر ا ط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولربانين ا الرحمن علم ا ل ق ر آ ن خلق ا ل إ ن س ا ن شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون ا ل ت م ا ع ي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 كل من, عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام ي ب ربك ق ى وجه ذو ج ل ل ل و ا إ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 سنفرغ لكم ايها الثقلان فباي الاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا, إن استطعتم أن تنفذوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فانفذوا شركه الهدى ب س ط ا ن فبأي ش ر ب ك م ا تكذبان ي ر س ر ع ل ي ه م ا ش ت مضمون ح ا س فلا ت ت ص ر ا ن ف ب أ ي آلاء ر ب ك موسوعه ا فإذا ل ن ت ا ب ل س م ا ء فكانت و ر م ا ل ا س ل ا أ ي ه ف ي و م لا ي س و ع ذ ب ه النابلسي للعلوم ا ب ا س ل ا م ي ه موسوعه النابلسي و خ للعلوم الاسلاميه أ ق ب فبأي ت ك ذ ب ذ هذه ه جهنم هذه التي م ك ذ ب ب ه النابلسي ا م ل ن ع ل و م الاسلاميه ك و ل م ن و س و ع ق ا م ربه ج ن ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن أفنان ذواتا فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان ف ي ه م ا شركه ا ل ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن ف ي ه م ا من كل ف ا ك ه ة ز و ج ا ن فبأي آ ل ا ب ك م ا تكذبان متكئين على فرش بقائلها من استبرق و ج ل الجنتين دان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيه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 شركه ا ل إ إلا ح س ا ن الإحسان ف ب أ ي آلاء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن و م ن د و ن ه م اجتماعي ن ا ن ر ب ك م الهدى ت شركه ف ب أ ي آ ل ي ر ر ب ا تكذبان ف ي ه م ا عينا مضمون ن ا ل ا ر ب ك م ا تكذبان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان لم يطمثهن انس قد لهم إن ولا جان ف ب أ ي آ ل ا ء ر ب ك م ا تكذبان متكئين ع ل ى ر ف ر ك ه د ع و ي الحسان ف ب أ ي آ ر ر ب ك م ا ت ك ذات ب ن ب ا ا ر ك س م ربك ذي ا ل ج ل ا ل تبارك اسم ربك ذ الجلال و ا ل إ ك ر ا م